Allah la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Harir el وكم سر القلب من هذا الضياع انت روح الله ان تحيا بها سوف تبدو في كسرار الوجود كل هو من أهدى لنا نغضى الحياة جوده ينبي لنا عن حاده هو رب قد تجلى منظور الأطيارة في أمصانها سباحت لله في لحن خميل وورود الحب في ألوانها تشكر المولى على الشكل الجميل وإذا المحر طاغ في موجه يطلب الإذن لإغراق البلاد هبّت الرحمة فانساق لها إنه رب رحيم بالعباد انظر الأطيار في أرصانها لله في لحن خمي وورود الحب في ألوانها تشكر المولى على الشكل التام وإذا المحرق في موجي يطلب لذنالي غاق البلال الذات رحمة فساق لها إنه رب رحيم بالعبادين في الأرض وشاهد صنعه سائحا في خلق مولاك المثير ليس في الأكوان شيء مثله وله فضل لن على دنيا كبير فانضي في الأرض وشاهد صنعه سائحا في خلق مولاك الوثير ليس في الأكوان شيء مثله، وله فضل على الدنيا كبير.